「今夜は何をしてくれ」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 م و س و ن ب ي ن ه ا و ب ي ن حميم آ ا ب أ ي آ ل ا ء ر ب ك م ا تكذبان و ل م ن خ ا ف فبأي مقام ربه جنتان آ ل ا ء ر ب ك م ا تكذبان شركه ا ل ه د ت ج ر ي ا ن ف ب أ ي ه غير ربحيه ذات ن ف مضمون ج ا فبأي اجتماعي على ف ر شركه ب ط ا الهدى ش ر ك ن د ب أ ي آلاء ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن فيهن ق ا ص ر ا ت الطرف ل م يطمثهن ع ي ق موسوعه النابلسي ا ن ن ك أ للعلوم ت الاسلاميه م ر ج ن فبأي ر ب ك ا ت ك ذ اسماء الله ن الحسنى ر ب ك ه الهدى ت ب ا شركه دعويه غير ربحيه ذات ن مضمون ا ب ك م ا تكذبان ف ي ه م ا فاكهة و ن خ س و ر م ا فبأي آ ل ا ربكما ا ء ب ك ت ذ ن فيهن ي خ ر ا ت ح س ا ن ف ب أ ي آ ل ا ء ر ب ك م الاسلاميه ش ر ك ي الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان ف ب أ ي اله ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال, الجلال والاكرام